تقدم ريس في خطر عمر من اول سن والمحيط الصغير هي حد دومي ورشيده كبير صومبره غيستا وعدل شاف سنيراي فجيت يا مو فات التحليل كانت عسليه فجيت يا مو فات الزحله كانت عسليه يا كلشي صار منا كلشي فرا كلشي سمطاليا يا حسره كلشي صار منا غير كلشي فدا كلشي سمطاليا Fíjate